بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فكحا مبينا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 وَلَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ يَخْضَعُ شُعاعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْفَيْنِ بِاللَّهِ ظَنَّ ذَٰلِكَ الْجَاهِلُ وَهُوَ مُصِرٌّ وَسَوْءٌ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَثْوًى وَلِلَّهِ جُنُودُ وَكَانَ اللهَّهُ عَززًا حَكِيمَا إِا أَسَللككَ شَهِذَ وَمُبَششّرَ وَنَذيرَ للتُؤِّنوا بِاللَّهِ وَرَسُع لِه وَتعَهُ وََتُ وَكِوه رَأَيْتُ وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ فَإِنَّ مَا يَمْنُ وَمَن ٱوفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُكْفِهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ ٱلَّذِينَ قَلَّ فُونَا مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٱمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا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 وی نیلی کے پی کم او نم و کم کل بل ہی اور سولی ب أعتذنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 ہسن و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 لَ قَ رَضِي اللهَّهُ عَ المُؤمنِنينَ إِذ يبَحونَكَ تَختَ الشَّجرَةِ فَعَمَ مَا فِي قُلُوبِهِم فَآن زَل السَّكينَةَعَلَْهِم وَأَثَابَهُم فَفَحَو قَباء وَم غان م كَثًا تَ ي يأُذونَه وَكَانَلهَّهُ عزيزًا العكم وَعدَفْن اللهَّهُ مَ غَانمَ كَكثيرةَأذونَهَا فَعد جَلَسُمهذهِ وَكَفكَفَأَذًا لِيَشْهَدُكُمْ وَلِتَكُونَا آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَا آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا قَدْ أَحاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَمُقَاتِلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا الْأَبَدَارُثُم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله وهو, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مكةَ كَثِيرًا بَعْدَ أَنْ أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء كُم تَعَلَ مُهُم آ تَْطَوهُم فَنتُصبًا قُ مِنهُمعَغًَاثُم بِغَيدِ ع بِيودِخِلَ غ فيِي رَحْمَماتِهِ مَْ لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً لَ غَلَ الذيَ كَفَو فيِي قُوا بِهِمُ الحَمِ ييتَخَمِ يتَجهِت يفَآ زَنَ اللههُ تَكينَتَهُ وَغلَ وَصُولهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا قد صدَقَ الله رص يا بحح لا تدقُمَسددًا الحَامَ إ شله آمينَ مفين وَ سَس وَمبصرين لا سخق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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به ملك الفارع